ذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَد لَّبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يُفْلِحُ المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 جاءت تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 قُم إلينا مجه كُمْفَن نَبّئكُون بِماَا كُم تعملون إنما مَثَل الحياةِ الدُّْياكَم إ إن زَلناهُ منِن السَّماءِ فَختَْلَ طبين بُ الأرض فَختَْ طببينَ بنتُ الْ الأرض مَِّا يأكلُل النَّاسُ الأام. حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أو نهارا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 شَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَهُ وَلَا يُرْهَقُوا وُجُوهُهُمْ قَتَرًا وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عُصْمَى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 وَيومَ نحشرُهُمْ جًا ثمَُّ نَقولُ للَِّذينَ أَشرَكُ مَكانَكُم أَنتُمْ مشُرَكَأُكُمْ فَزَيَ النابَيْنَهُم وَقَالَ شُكَاءُهُم مَا كُ تُم إانَ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 ط فَماَاذاَا بَعدَ الحَقِّ إ النَببلَّالُ فَأَنَّ تُصَْفون كَذَلِكَ حَقّت كَلِنَ تُ رَبّكَ على الَّذينَ فَسَقُأَهُم لا يؤِّنُون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 أَلَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ أَلَا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ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 ادقوم موعظتهم من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 وَل كِا كثَرَهُم لا يَشكُون وَمَا تَكُ فيِي شَأّ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِن قُوانِهُ وَلَا تَععمللونَ منِنْ عمل وَلَا تَعمللونَ منِن عملٍ إِللاا كُا عَلَكُم شُهودًا إْلتُفِضُونَ فيِي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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 وتذكيري وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضو الي ولا تنظرون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 ثم بعثنا مِنْ بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بِمَا كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قومهم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 فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ على خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فَإِن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قابلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن مِنَ الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم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 والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا ايها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 I'm broken.